أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإنما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 فَسَكَتَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ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 كان فيها من المؤمنين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 فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون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 أبليناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففرون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 كذلك ما أت الذين من قبرهم من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فمات بملوم